الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد أيها الأحباب الكرام تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال ونحن لازمنا نواصل الحديث في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى وبرضو لازمنا بنواصل الحديث في كتاب الصيام وإحنا كنا تناولنا بالمرة الماضية أركان الصوم وقلنا أنه أو ركن منه النية والركن الثاني الامساك عن المفطرات بعض العلماء بيزودوا ركن ثالث بيقولوا الزمن انه هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الشيخ هنا عطينا اثنين فمدخل الاثنين في ثلاثة يعني النية والاثنين والاثنين الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وذكرنا الامور التي يفطر بها الصائم وقلنا ان هي ستة حاجات الحاجة الاولى الاكل والشرب عمدا دول يعتبروا اثنين لان الاكل شيء والشرب شيء فالشيخ وضعهم مع بعض واحد واثنين الاكل والشرب عمدا يبقى لو قلنا عمدا بمفهوم المخالفة يخرج لنا الناس المتعمد يخرج لنا الناس والمخطئ والنبي على الاسم يقول رفع عن امات الخطأ والنسان ومستقروا عليه يبقى المتعمد الذي اكل او شرب عليه القضاء مع الاسم الاسم لانه هو انتهك حرمة الشهر والقضاء لانه هو افسد يومه النبي عليه الصلاة يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعم الله سقا وقلنا في المرة الماضية إن الحديث عام آه آه ومطلق وليس خاص ولا مقيد فالصيام هنا يعم الصيام الفريضة وصيام النفل ذكرنا أيضا قلنا المفطر الثالث هو القيء عمدا يبقى عمدا يخرج لنا اللي الغير عمد فالالالغير متعمد اللي هو بيغلب بيغلبوا القيء بيغلبوا بي يعني بيرجع غصب عنه فاللي بيرجع غصب عنه ما لهوش هجمات مطبقه ويمسك وصيامه صحيحه ليس عليه لا قضاء ولا عليه كفاره ولا حد اما ان هو بيتقيئ عمدا ده هو اللي هو عليه قضاء اليوم مع الاسم قضاء اليوم مع الاسم قضاء اليوم لنفسه يومه والإسم إنه هو تطلب القئ أو طلب القئ النبع لسه صار يقول من زرعه القئ فلا فلا قباه عليه زرعه القئ يعني غلبه عليه القئ يعني تقيه غصب عنه ومن استقى عمدا فليقضي يقضي اللي بيطلب القئ بقى يعتك على بطنه يحط صبعه في في بقه ي يقعد يلأع أو كده عشان يقضي عشان يرجع فإذا رجع يبقى صيامه فسد سواء كان فرد او نافلة وعليه انه يقضي اليوم اذا كان فرد وعليه اسم علشان هو افسد صيام ونتهك حرمة الشهر وقلنا المفتر الرابع والخامس الحيض والنفاس بالنسبة للنساء ولو في اخر لحظة قبل المغرب بقليل فنقول لها اخت ما تزعليش اكسري صيامك اشربي بقه مية او كولي تمراء او حاجة وما تزعليش ربنا اثبتلك أجر, الشهر اجر اليوم دو ان شاء الله خدت اجره وكمان ما تقلقيش ان انت لما تيجي تقضي اليوم دو بعد رمضان بتاخدي اجره مرة تانية يبقى ربنا تكرم عليك واعطاك الأجر مرتين، المرة اللي هو صيام فسد فيه والمرة اللي أنتي قادتيها فيه، وما عليكش شيء وما تزعليش وما تحزنيش واجب أن ترد بقضاء الله عز وجل لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، صلى الله عليه وسلم. وقلنا المفتر الأخير هو السادس المفتر الجماع وإن اللي جامع أهل بيته في نهار رمضان، فا كانت هي مكرها الزوج أكره الزوجة فالقضاء والكفارة مع الإثم على الزوج وحده، أما إن كان برضى الزوجة يبقى عليهم كفرتين وعليهم انه هو كل واحد فيهم يقضي اليوم دوه بعد رمضان مع الاسم هو احتمل اسم وهي احتملت اسم الامر ده نرجئه عندنا سعة من بعد الافطار من المغرب الى الفجر انما يعني مش لازم نحوم حول الحما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحما يوشك وان يواقعه مش لازم ان احنا ننتهك حرمة الشهر ونغضب الله ونسخة الله عز وجل في وقت الصيام وقفنا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام بجلنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل الذي قال هلكت رسول الله قال وما لك قال وقعت على أهل فيه صائم قال هل تجد رقبة تعطقها قال لا قال هل تجد هل تستطيع صيام ستين يوما قال متتابعين قال لا قال هل تجد طعام اطعام ستين, ستين مسكينا قال لا فمكث قليلا ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني شوال كده او افة كده فيها طمر كتير قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لبتيها يعني يقصد المدينة ما فيش بيت فيها أفقر من بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه أو نوجزه وقال أطعمه أهلك روح قوله أنت وأهلك في حديث آخر أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أفطر في رمضان فهو هو يمكن نفس حديث أو وقع أخرى قال فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه كله أنت وأهلك او اهل بيتك وصم يوما واستغفر الله الحديث دواء الاخير ده لنا فيه النبي عسام انه يعني عليه قضاء وكفارة الكفارة اللي احنا قلناها والقضاء قال له صم يوما واستغفر الله علشان الاستغفار يذهب الزنب ان شاء الله وتعالى وقفنا على اداب الصيام واحنا هنبدأها اليوم ان شاء الله نقول وبالله توفيق أن الصائم أداب يجب أن يراعيها في صيامه أداب علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم فأول أدب يؤدب به النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤمرنا بالصحور فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في الصحور باركة إن لما يتسحر وجبة الصحور دي بتعينه على إنه هو يفضل صائم ويستشعرش حرارة لجوع العطش إلى آخر النهار إنما لما ما يتصحرش أول ما يقوم من النوم مع الساعة عشرة يبدأ يستشعر الجوع والعطش في بداية اليوم هيستشعر الجوع والعطش إنما إذا أكل كان بيسميها النبع السلام الوجبة المباركة أو الأكلة المباركة اللي هي السحور ولذلك بيوصير النبع السلام قلت تصحروا ولو على جرعة من ماء أو جرعة ماء فالسحور بيتحقق لو إنك تشرب شربة مية وحد بقوا مية فأما تيجي تتصحر الصحور ده ربنا بيعينك عليه يعني تلاقي نفسك ما تشعرش بالجوع والعطش إلا بعد العصر يعني أو قبل العصر الشاهد أن ربنا بيعينك بهذه الوجبة على أنك أنت تتحمل غالبية اليوم وجوع اليوم يعني إن شاء الله فالصحور باركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نبي عليه السلام أمرنا بتأخير الصحور زي ما أمرنا أننا نتصحر فأمرنا بتأخير الصحور النبي عليه السلام فكان النبي عليه السلام ي... ي... يتسحر متأخرا سيدنا أنس بيروي عن زيد بن ثابت يقول تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والصحور يسألوه طيب أنت لما تسحرت مع النبي كم بين الصحور والاذان قد إيه قال قدر خمسين آي خمسين آية تقرأها بتجويد وتعطي كل حرف حقه ومستحقه مع مراعاة الأحكام تجد نفسك تاخد تلت ساعة تلت ساعة في الـ في الـ تجد نفسك في تلت ساعة عبل ما ما تخلص الخمسين آية تلت ساعة كافين جدا ان انت يعني تتصحر والإنسان طبعا بتصحرش ببعودش بقى يحطه قدامه ملاذة وطابة من الطعام لا يعني الإنسان يتصحر في المعقول حتى انه المعدة تستطيع أن تهد ماذا الاكل لان الانسان اللي بيأكل الأكل دسم في الصحور بيصبح وقد عنده يعني عسر هضم صلى الله عليه وسلم لنا ولكم الجميع فالمعدة بتبقى كسلانة لأنه في الغالب وبتصحر وبصلي الفجر وبينام فممكن المعدة تتكاسل فالطعام يبقى فيها فيصبح يجد عنده مشاكل في الهضم وفي المعدة في الصباح واذا سمع الازان اللي بتصحر سمع الازان الازان التاني نقصد مش الازان الاولاني الازان الاولاني ده بيوقذ النائم وينبه القائم كإني بيقول يا نائم قم تصحر او قم فقد قرب ازان الفجر وينبه القائم اللي هو في يقول له أوتر فقد قرب أذان الفجر ولا عايز يغتسل يقوم يغتسل ولا عايز يصحر يقوم يتصحر فهو للتنبيه أما الأذان الثاني فالإعلام دخول وقت الصلاة خلاص دخل وقت الصلاة فالذي يتصحر بقى سمع الأذان الثاني اللي هو إعلام وقت الصلاة ولكن في إيده لؤمة وفي بقه لؤمة أو في إيده كباية بيشرب منها النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو حديث صحيح موجود في صحيح الجامع وفي سنة أبي داود وفي المستدرك عند الحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع إذا سمع أحدكم النداء يعني الأذان والإناء على يده نحن بنقول الأذان الثاني اللي هو الأذان اللي نحن بنصوم عليه إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه يعني الأذان في يده ما يحطوهوش الا لما يقضي حاجته منه الا لما يشرب ويشبع تمام او اللقمه اللي في بقه يبلعها واللقمه اللي في ايده يحطها في بقه وياكل انما ما ياخدش لقمه ما ياخدش جديد اكله جديد اه والا بقى خلاص الاذان هيخلص وهو لسه عمال بياكل لا نقول له بقى امضغ اللي في بقك وبلعها وخد اللقمه اللي في ايدك آه كلها آه ابلع البق اللي في في في فمك خد بؤه تاني لو عايز تملا الاناء في ايدك ها لغايه ساعه ما نخلص الاذان خلاص انتهى كل شيء ان في بعض الناس يبقى اول ما يسمع الاذان واللقمه في بؤه ويلفظها يتفها عزاكم الله او يكب بؤه الماء اللي في بؤه ونقول له لا ابلعه ابلع ما يهمكش ان بقي لنا كده عليه الصلاه والسلام هنقول الحديث ثاني علشان نفهمه ونس... واللي ونقدر نحفظه يحفظه, يحفظه. إذا سمع أحدكم النداء الزن يعني والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه حديث صحيح برضو من الأذان اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي الكف عن اللغو وعن الرفس نكف نمتانع عن اللغو اللغو هو الكلام الباطل الزائد الذي ليس له فائدة الإنسان الذي يلغو كثيرا يخطأ كثيرا ويأسم كثيرا فالرفس هو اللغو والرفس الرفس له معنية أحيانا نقصد به الجماع وطبعا ما فيه في جماع في نهاية رمضان الإنسان صائم وممكن يقصد به القول الفاحش البذي للشتائم يعني لذلك إحنا يجب علينا إن إحنا وإن كنا مأمورين بعدم اللغو وعدم الرفس في الأيام العادية إنما هذا يتأكد في رمضان والإنسان صائم لأن هذا يتنافى مع الصيام كلياته وقد يبطل الصيام بل وقد يجرح الصيام وقد يبطل الصيام. يعني إنسان لو احتمل اسم كثير يبطل الصيام النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفث أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث بقى المعنى سيدنا أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يمتنع عن القول البذيء الفاحش ولا يصخب يعني ما يعليس صوته ويفضل يزعع كبائعين الأسواق لأن هذا الذي يصخب هذا فعل السفهاء ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب عند أهل الكتاب أنه ليس بصخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم ولا أجهل يعني ما يتكلمش كلام يزعع الناس ولذلك الله عز وجل يقول وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة ويقول أيضا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فالجاهل هو الذي يتحدث بالكلام فيغضب من يسمع هذا الكلام الإنسان يتكلم كلام كتير كلام يغضب منه الناس يزعل منه الناس إيه إحنا بنقول إيه كده بالعمية بيرمدابش منبق فبيزعل الناس فالإنسان الصائم لا يرفص لا يسخب لا يجهل طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان شتمه أحد أحد او قاتله طيب واحد شتمه او رفع عليه سلاح نشتمه نفع عليه احنا كمان سلاح لا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا كان يوم صوم احدكم احدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فان شتمه احد فليقل اني صائم مرتين في رواية مرة الرواية اللي في دينا دي مرة في رواية أخرى مرتين فهنا احنا قلنا الرافث قد يكون بمعنى الجماع وقد يكون بمعنى القول الفاحش البذيء والصخب هو ان الانسان يعلي صوته كما هو فعل اهل الاسواق لان هذا فعل السفهاء وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته عند اهل الكتاب انه ليس بصخاب في الاسواق ولا يجهل يعني لا يتحدث بحديث يغضب منه الناس الناس تزعل منه احنا بنقول كده باللغة العمية يرمي دابش منبؤ وزعل الناس منه طيب يبقى يمتنع عن الرفس عن السخب عن الجهل فإن شتمه أحد أو قاتله واحد شتمه أو قاتله واحد شتمه أو قاتله يعني رفع عليه سلاح نشتمه ونرفع عليه السلاحنا كمان لا احنا صايمين وإنما أذكر نفسي وذكره بأني صائم فأقول إني صائم كأنك بتقول له لو لا أني صائم لا كنت أخذت حقي منك وعرفت أريدك مآمك إيه وكنت عرفت أرد عليك لولا لأني صاعم وبتذكر نفسك في نفس الوقت أنا صاعم فإن كان قد جهل عليا وتطاول عليا فأنا أخلاقي غير أخلاقي فأنا لن أتطاول عليه ولن أعامله معاملة المثل وبرضه النبي عليه السلام في الحديث اللي رأسي ابن أبو يقول ما لم يدع قول الزور والعمل به شوف كل قول باطل فهو زور كل قول يغضب الله بالله عز وجل فهو زور والعمل به يعني قول الزور وعمل الزور اللي ما يتركش قول الزور وعمل الزور ربنا عز وجل غني عن صيامه فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه الله عز وجل غني عنه وعن صيامه لأنه يعمل يقول الزور وعمل بالزور الادب الثالث اللي علمنا اياه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الجود ومدرسة القرآن ان الانسان يبذل الكف يفك ايده شوي يتصدق يكثر من الصدقة في رمضان ويتدرس القرآن يحفظ ويسمع ويقرأ كتير ويصلي بالقرآن كتير وهو في ايده في النوافل لان ده شهر القرآن وشهر الجود وشهر العطاء شهر فيوضات والنفحات سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير يعني أكثر واحد بيفعل خير النبي عليه السلام وكان أجود ما يكون في رمضان كان هو خير في كل وقت إلا أنه كان أكثر بيزيد المعيار شوية أو مش شوية كتير يعني في رمضان وزلك حين يلقاه جبريل عليه السلام ساعة سيدنا جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام لأن سيدنا جبريل كان بينزل مع على النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه إيه يعلم القرآن يتدرس معه يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام يسمع للنبي القرآن ويحفظ النبي القرآن إن ربنا عزوجل يقول في سورة العلا سأنقريك فلا تنسى فكان سيدنا جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاه كل ليلة فيتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حتى ينسالخ يعني الليل حتى يخلص الليل فكان حينما ينزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عليه السلام يكثر من من من العطاء ومن الصدقة كان يتصدق كتير جدا ساعة كمان ما ينزل عليه سيدنا جبريل يعرض عليهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم قرآن النبي سماه القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الريح العاصفة السريعة جدا كان النبي أسرع منها في العطاء صلى الله عليه وسلم يبقى نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم البذل والعطاء وكسر في الصدقة في رمضان حل كيس يعني شوي وندرس القرآن نقرأ القرآن كثير ونحفظ و... لأن ده شهر القرآن وتعارفين القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيام الأدب الرابع وهو تعجيل الفطر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن احنا نتصحر ونأخر الصحور أمرنا أيضا بتعجيل الفطر فهو أدب من أداب الصيام يجب أن نتأدب به ذلك سيدنا سعد بن سهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر طول ما أنت بتعجل الفطر أنت بخير وتلم الأمة, الأمة كلها والناس كلهم بيعجلوا الفطر أول ما اسمعوا الأذان يبدأوا يشربوا أو يأكلوا التمرات فيبقى إيه؟ يبقى الخيرية فيهم هم بخير لأنهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام بخير ليه؟ لأنهم على هدي النبي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لو أخاروا بقى الإفطار يبقى هم مخالفين لإيه؟ لهدي النبي واللي خالف هدي النبي ليس على خير ليس على خير وليس على شيء طيب بعض الناس بقى ما يجوا الأذان يأذن ودي برضو من الأخطاء بتاعة الصائمين من أخطاء الصائمين يفضل مسك التمر كده الأذان أذن يعام يقول لك الصائصة ما تشهدش مين قالك أن أنت ما تكونش لما يتشهد أنه يعني لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أنه محمد مين قال ده أول ما يقول الله أكبر خلاص تفطر كان النبي صلى الله يفعل هذا ويأمرنا بهذا في الأحاديث فهو أمر الصحابة كذا كان أول ما ينزل إذا الله هو أكبر يبدأ كله يأكل إنما تفضل منتظر لغاية ما لا فتعجيل الفطر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعجيل الفطر ما يعني لا يلزم منه إنك تأخر لصلاة المغرب لا تعجيل الفطر وتقوم توم بعد ما تفطر على تمرات وتر مضمضة أكل وتأنك أيام تقيم الصلاة وت أو تروح تصلي مع ال مع الجماعة وإنما يتحقق الفطر بأن يأكل ما تأصر له مما هو مذكور في الحديث تصلي المغرب وترجع إلى أهلك تأكل معهم مما رزقك الله عز وجل إن أنت بتكسر بفطارك الصيام بتبقى واقف كسرت حدة الجوع والعطش لك بقق مية كلتا تمرية رطبة تلاقي خلاص انت تقدر تجاهد الجوع والعطش وانت واقف بتصلي ما تشعرش وانت في الصلاة بلاسعة الجوع والعطش الادب الخامس انك تفطر على ما تيسر مما هو مذكور في الحديث اللي هو ذكر سيدنا انس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات على رطبات الرطب هي التمرة الطريه عامه زي العجوه كده يفطر على رطبات قبل ان يصلي ليه ان دي سريعه الهضم وسريعه الامتصاص في المعده انما التمرة ناشفه شوية بتاخد وقت عبال ما تتفاعل مع العصارات وتتهضم وكده ويبدأ الجسم يمصها فالا لم تكن رطبات فعلى تمرات يعني كان بيفسر على رطبات مش موجود الرطب يبقى تمر مش موجود التمر يبقى على بق ميه حسوات حسى حسوات من الايه من الماء في لم تكن يعني مش موجود الرطب ولا التمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسو حسوات من من الماء يعني يشرب كم جرعة من الايه من الماء الحديث صحيح حسن صحيح أيضا ادب سادس من الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم عند صيامه، إنه هو يدعو بالدعاء اللي علمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس بتدعو قبل الأكل، نقول وأنت لسه أكلت أشانت تدعو. والدعاء يقول إيه ذهب الضمة اللي هو رواه سيدنا عبد الله بن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الضمة وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فبعض الناس بتقع في خطأ انها تقول الدعاء ده قبل الافطار نقول لا ده بعد ما تفطر يعني بعد ما تاخد بق المية او تاكل الرطبات او الطمرات انا تروح ايل ذهب الزمع وابتلت العروق وثابت الاجر ان شاء الله ده الحديث السابت عن النبي عليه والسلام بعض الناس برضو تقول حديث انما هو يا اما حديث ضعيفة يا اما دي زيادات غير موجودة ليس لها اصل قول اللهم لك صمت وبك أمنت وعليك توكلت على رزق افترت ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فضل اغفر لي الحمد لله وإذا عانني فصمت ورزقني فأفترت نقول له كل ده آآ آآ آآ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منما الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر وإن شاء الله تاخد بق ميا بعد اسمع الأزام على طول تروح أي لدعاء أو تأكل الطمرات أو الرطبات وتروح أي لدعاء ما كانش في كده عايز تشرب عصير لا باس انك انت تشرب عصير ما فيش مشكله هناك اشياء تباح للصائم يباح للصائم ان يفعلها زي ايه الغسل للتبريد انه ياخد حمام مثلا حاسس انه عطشان جدا وحران جدا ودني حر فممكن ياخد ايه ياخد لا نقول شاور كده يعني ياخد شاور آه يتشاور آه سيدنا ابو بكر بن عبد الرحمن يقول عن بعض اصحاب النبي عليه السلام لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج مكان قريب من المدينة قرية يعني كانت قريبة من المدينة يصب على رأسه الماء كان لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصب على رأسه الماء لا بأس إن أنت إيه تغسل رأسك تكوب كوز ماء كده على رأسك تفتح الحنفية على رأسك تفتح الدوشة على رأسك تغتسل تاخد حمام ما فيش مشكل يعني ده بيعمل حدة الجوع حدة العطش شوية الانستساطة لما يبقى في الجو حر زي اليومين اللي احنا فيهم دول نسأل الله أن يعينا على صيام رمضان وقيامه ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم أمين وأن يبلغنا وإياكم رمضان اللهم أمين يبقى لبأس انك انت ايه؟ تغتسل وانت صايم لبأس انت تغسل دماغك صب على دماغك ماء لبأس انك تتمض مض نمر اتنين بقى يبقى للصائم مضمضة والاستنشاق ممكن واحد حاس ان طعمه بقه كده او ريقه ناشف كده فممكن يتمضمض يتمضمض ولكن لا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق لانه صائم لان الماء اذا تصرب الى الجوف هتفتر لان النبي عليه السلام قال للصحابة وهو لقيط ابن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وكان في رواية أخرى وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما تبالغ طول ما أنت بالصائم بالغ في المضمضة والاستنشاق وده خاصة وقت الوضوء ساعة الوضوء إنما صائم لا عند الوضوء ولا فيما أجازه لك الشارع إن أنت تتمضمض وإنت صايم ما تبالغش ما تكترش يعني في المضمضة والاستنشاق وإلا إذا تصرب الماء إلى جوفك تفطر حجامة بقى. هل يجوز للمسلم الصائم أن يحتجم؟ يجوز احتجم النبي صلى الله عليه وسلم هو صائم هذا حديث رواه سيدنا عبد الله بن عباس وحديث صحيح موجود عند البخاري وفي سنن أبي داود وعند الترمذي في سنن وهو موجود صحيح, صحيح أبي داود لل للألباني رحمه الله عليه سيدنا عبد الله بن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم هو صائم، فإذا يجوز للصائم لل يحتجم حجامة اللي هي حجامة المعروف، الناس كلها عارفة دلوقتي والحديث اللي يقول أفطر الحاجم والمحتجم يعني هذا حديث أعتقد إن هو ضعيف جدا إنما الحجامة تكره إذا إذا الصائم احتجم يعني وكان عنده ضعف ولو لو احنا يعني لو احتاجم يضعف اكتر هو ضعيف ولو احتاجم يضعف اكتر له لا يكره تكره لك الايه فسيدنا ثابت البناني قال سئل انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه اكنتم تكرهون الحجامه للصائم قال لا الا من اجل الضعف كانت تكره من اجل الضعف انما لو مش هيجي ضعفا لا باس ان هو يحتاج القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه، الصائم يجوز له يقبل زكته، يباشر زكته، يداعبها يعني وهو صائم، بس بشرط يكون هو يقدر يقدر على امتلاك نفسه، لا يقع في في في المحظور، لأن هو لو بالغ في القبلة والمباشرة قد يقع في الجماع في نهار رمضان في انتهك خرمة الشهق. فهذا يعني يوقعه في الاسم وفي الكفارة وفي القضاء انما هو اذا كان يعرف يعلم من نفسه هو يقبل ويبشر دون الالاج طبعا انما يعلم من نفسه ضعف فيبتعد فمن حام حول الحما يوشك ان يوقعه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم فيعني في يسأل النبي اسامه يا رسول الله أقبل ورصائم قال قبل جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقبل ورصام قال لا فاصحاب استغربوا كيف رخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ولم يرخص للشاب ف لعل مسؤول النبي عليه الصلاة والسلام فقال أن الشاب عنده داع الشهوة لربما لو قبل أو باشر غلبت عليه شهوته فوقع في أمر الجمع أما الشيخ كبير فشيخ كبير فليس عنده داع الشهوة شهوه ضعيف عنده فقلما ما يقع, يقع الشيخ العجوز في أمر اللي وكل واحد أذره بحاله يعني كل واحد أذره بيعلم من نفسه قوة أو ضعف فمن يعلم من نفسه قوة فلا بأس أن يقبل أو بأس من يعلم من نفسه ضعفا فيبتعد عن الأمور محظورة دي في نهار رمضان وعنده سعة إنسان عنده سعة من المغرب إلى الفجر فجر الصدق ستنا عيشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويبشر وهو صائم وكان أملككم لإرابه يعني بيملك نفسه النبي عليه السلام كان يملك نفسه قوي يعني عنده قوة وتمالك نفسه فاللي يجد من نفسه قوة زي النبي عليه والسلام يبقى يفعل فعل النبي عليه السلام ما يجدش من نفسه قوة يبتعد ال ما يباح أيضا للصائم أن يفعله وهو يعني وهو صائم يباح له إن هو يصبح جنبا يعني يصبح جن جنوبا وقع على أهله قضى وتره هو أهل بيته وقالهن هنم لساعة وبعدين أومس صحر واغتسل وأخرج للصلاة الفجر مع الجماع. فقدر الله عز وجل عليه أن نام فما أمشي إلا والشمس طلعة فهذا قد يعتقد أن الصيام فسد إنما في واقع الأمر أن الصيام صحيح فهو ما عليه إلا أن يقوم فيغتسل ويقضي صلاة الصبح صلية قضاء وخلاص وصيام صحيح يمسك وزوجته ذلك إذا الأمر جرى عليهم هما الاثنين وطبعا أكيد هي هيا هي لو قامت لكانت إيقادت صعبة زوجها يعني حنازي يكون عليهم إن هم يغتسلوا ويكملوا صيامهم وصيامهم صحيح ويصلوا الفجر لأن بعض الناس بتعتقد أنه لو راحت عليها نومة كده وقامت والشمس طلعها صيامها فسد ويقعد بقى ياكل ويشرب ويقعد رص ومعتقد أنه صيامه فسد نقول له أنت الذي أفسدت صيامك الآن بأكلك وشربك الآن عمدا أنت أفسدت صيامك إنما أنت تسأل أهل الذكر قبل أن تفعل مثل هذا قول الله عز وجل فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون امسك على صيامك حصل معك الأمر ده وانت مش عارف امسك على صيامك وانزل اسأل, اسأل مشايخ اي شيخ من مشايخ المساجد وقول له أنا اتصحرت ووقعت على أهلي قلت اتصحر واغتسل وأقوم للفجر فنمت فقد الله فلم أقوم إلا وشمس طالعة فأنا اغتسلت وصليت ولكن ممسك صيامي هل صيامي صحيح أقول لك صحيح إنما ما تصرفش من دمانت طالما أنت تجهل الحكمة ما تصرفش من دم. ستنا عايشة وأم سلمة آآ رضي الله تعالى عنهما ودول زوجات النبي عليه الصلاة أو زوجاته رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل وصلى. يعني الفجر أزن والنبي لسه ما اغتسلش وبعدين يغتسل ويخرج على الناس والوضوء يتقاطر من لحيته صلى الله عليه وسلم وماء الغسل يتقاطر من لحيته ويصلب الناس الناس ينتظروه ويصلب الناس النبي عليه فهذا فيه دليل على ان المسلم الصائم ممكن يدرك الفجر وهو على جنبه لم يغتسل بعد وده حديث متفق عليه عند البخاري وعند المسلم حديث له هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسين عائشه يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم ليره به ايضا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم برضه من الامور المباحه للصائم ان الوصال ايه الوصال بقى الوصال للسحر انما الوصال انك تصوم يومين ورا ما تفطرش فيهم او ثلاث ايام ورا ما تفطرش فيهم ده مانهي عنه انما الوصال انك انت يجوز لك انك انت تواصل يعني المغرب تاذن ما تاكلش ولا تشرب والعيشة تأذن كذلك وتفضل لغاية قبل الفجر بساعة اللي هو الوقت بنسمى وقت الصحر اللي هو قال مولى عز وجل فيه في حق المؤمنين المتقين وبالأسحار هم يستغفرون وقت الصحر يعني قال أهل العلم ان هو بيبقى قبل الفجر كده بحوالي عن ساعة يبقى هو بالنسبة لك هيبقى إيه؟ هيبقى فطار وصحور فطار لليوم اللي انت انقضى وصحور لليوم الجديد فتار وصحور يبقى هنا انت يجوز لك او يجوز للصائم الوصال الى وقت الصحر انما تواصل يومين دا منه عنه طب دللنا ايه دللنا حديث سيدنا ابي سعيد الخضري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا بينهانا عن الوصال يومين يعني وتلاتة او كده لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى الصحر بنهنع النصال ولكن اللي عايز يواصل يواصل للصحر كفى عليكم كده أوه قالوا فإنك تواصل يا رسول الله فرحوا ردين على الله قالوا طب من أنت بتواصل يا رسول وبتوعد باليوم واليومين صايم ما تكلش تفطرش. فقال لست هيئتكم أنا من زيكم هيئة غيركم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقي حديث صحيح موجود في صحيح أبي داود وعند البخاري وفي سنن أبي داود هذه صحيح فانت منتزين نبي عليه الصلاة والسلام هيئتك كهي... ليست كهيئة النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بيبيت والله عز وجل يقوي... يوكل له ملك يطعم أسقه وانت مش زي النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص أمر بالنبي عليه الصلاة الوصال باليوم واليومين والتلاتة الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن نبي هيئته ليست كهيئتنا إنما أنت عايز تواصل النبي عليه السلام رخص لك للصحر لغاية قبل الفجر بساعة الأدب برضو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر المباح أيضا للصائم يباح له أنه يتساوك من أول الفجر لغاية المغرب يجوز له أن يتساوك والذي يقول لنا ان يكره استخدام او استعمال السواك بعد العصر نقول له هتلينا الدليل مش هيلاقي دليل لاني ثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسوق حتى بعد العصر فالسواك يستعمل حتى ولو كان بعد العصر طوال اليوم يعني وايضا للصائم يباح له ان هو يتطيب يضع العطر يضع ريحة يقولك لا ده الريحة بتفطر الريحة نقولوا مين قالك هذا قبلنا دليلنا بفطر الطيب ليس من المفترات يا أخي ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبع العطر فكيف رضون النبي صلى الله عليه وسلم وانهانا عنه لا لا يبقى ما يسعى النبي صلى الله عليه وسلم ما ما يسعون في هذا الأمر كان أبع العطر ولم ينهانا عنه ولم يرد لنا لفل العمر على بحر الأصل الأصل في الأمور نام بحر حتى أتينا الدليل بصرفها من الإباحة إلى كراه وتحريم هكذا يقول أهل الأصول طيب يبقى الطيب يباح ليه لل للصائم ان يتطيب يحط عطر حط ريحه يعني طيب يباح له ان هو يضع الأذهان الكريمات والحاجات دي على شعره ولا على جسمه يضع الكريمات ماشي يضع الكريمات الكريمات والادهنه والدهان والحاجات دي لا تفطر يباح له ان يضع الكحل هناك نوع من الكحل اسمه الاسمد هذا يجلي يجلي البصر يعني هو غالي شوية فيضع الناس لجلاء البصر البصر خلي الرؤية تطلح يجل العين يعني يجل النظر فيجوز ان الصائم يضعه في نهار رمضان ولا يفطر واذا قلنا الكحلة يبقى هندخل على القطرة كمان القطرة التي توضع في العين حتى لو وجد طعمها في حلقه لا تفطر واذا كان يضع قطرة في اذنه فتصل إلى جوفي فأن يجد طعمها في جوفي لا يفتح لأن العين ليست منفذ طبيعي ولا في معنى المنفذ الطبيعي ولا شبه منفذ طبيعي والأذن كذلك يعني واحد جعان ومش وقفل بجوان بق... ونحطوله من, من ودنه نخرم له ودنه عشان ندخله منه طعام نخرم له عين عشان ندخله منه طعام فهي ليست منفذا طبيعيا وليست في معنى المنفذ الطبيعي الأذن والعين فإذا وضع القطرة في الأذن أو في العين فوجد طعمه طعمها في حلقي فلا يفطر فصيامه صحيح اما اذا وضعها في الانف القطره بتاعه الانف تفطر لان الانف في معنى الايه المجرى الطبيعي في معنى في معنى المجرى الطبيعي ان عندنا منفذ طبيعي فم والانف في معنى الايه المنفذ الطبيعي لان احيانا عفان الله وإياكم بعض المرضى بيبقى مش قادر يفتح حنك بقوا يعني وما عندوش قدره على البلع أو كده فيعملوا ايه ينزلوا الخرطوم من انفه إلى مريئه إلى معدته وينزلوله من خلالها محالين عشان يقدر يواصل ويعيش عشان كده كان الانف منفذ شبه طبيعي منفذ شبه طبيعي والحقنة أي حقنة مسكنة لا بأس حقنة بنج لا بأس ما تفطرش الصائم إنما إذا كانت حقنة مغزية فيها فيتامينات يبقى تقوم مقام الأكل والشرب وإن كانت لا تشبع إنما فيها من التقوي ما فيها تجعل الصائم تقوى إن هي اسمها مغذيات أو مقويات أو فيتامينات في فيتامينات من شأنها أن تقوي فهي في معنى الأكل والشرب وإن كانت لا تشعر الجائع الصائم بال بالشبع ولا بالارتواء إنما بتقويه تخليه يقدر يتقوى فالحقن المقويات والفيتامينات تفتر الصائم إنما الحقن اللي هي مسكنات وكده والحقن الشراجية كل هذي لا تفتر الصال حقنة البنجل اللي هيخلع درسه لا تفتر الصال طيب افرض بقى واحد بيتشف عن طبيب النهار والطبيب قال له الحقن دي لازم تاخدها دلوقتي دي مقويات وانت محتاج الفيتامينات نقصك فيتامين كذا أو كذا ودي ما لازم تاخدها دلوقتي طب يا دكتور نخليها بعد المغرب يقول لا لا لا دي لازم تتخذ دلوقتي نقول له افطر وخدها افطر وخدها واقضي اليوم اللي انت فطرته بعد رمضان لان انت عارفها خلاص بقى انت خلاص اخذت حكم حكم ايه المريض يقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى يبقى اليوم اللي انت افطرت فيه ده وخدت فيه الحقنه يبقى هتقضيه بعد رمضان طب الدكتور قال لي دي حقن مغذيه وفيتامينات بس مش لازم تاخدها الوقت ممكن تاخدها بعد الفطار خلاص يبقى اخدها بعد الفطار تمام انما لو قالك الدكتور تاخدها دلوقتي وما خدتهاش وأجلتها بعد الفطار وتسبب ان انت جرى لك حاجة يبقى انت تقسم تأسم لانك انت هت... هتفسد بنية الله عز جسمك هتهلكه ويقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسك من الله كان بكم رعيمة أقول الله عز وجل لا تلقوا بأديكم لا تهلك فمن تما تأخر عاش تلقي نفسك في تهلك الشيخ يقول في كل حاجات يدفق السواك والطيب والدهن والكحل والقطرة والحقنة يجوز للإنسان يباح للصام أن يقول والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى هندخل بعد ذلك على صيام التطوع وده إن شاء الله عز وجل ها نتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى فنرجئه للقاء القادم جماعة الخير لعل فيما سمعتموه الكفاية سأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله وإياكم من الذين يسمعون القول فاتبعون أحسنا